بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أما بعد نكمل ما بدأناه من هذه الرسالة اللطيفة الشريفة لأبي محمد بن قدام المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الحاضرين والحاضرات قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى والميزان في ذكر الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي أو بها الله تبارك وتعالى قال والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال قال تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون الوزن جاء ان العمل يوزن وجاء أن الإنسان يوزن جاء أن العمل يوزن وجاء أن الإنسان يوزن فنؤمن بهذا ونؤمن بهذا والوزن حقيقي والميزان حقيقي وله كفتان ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز على كل حال انا تبين لي من خلال كلام بعض الإخوة أن هناك اختلاف في النسخ شيء يسير لكن انا ما علي منكم انا على نسختي ضبطوا نسخكم طيب فالقصد أنه ليس الآن مجال يعني نظر في هذه الأمور لكن أنا سأستمر على النسخة التي بيدي واللي عنده زيادة في نسخته لم تذكر هنا إن شاء الله تعالى في وقت الأسئلة يذكر هذه الزياده حتى نتكلم عليها بما يسر الله تبارك وتعالى قال ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا هذا الحوض وهو الحوض المورود و جاء في الحديث وإن كان فيه كلام من حيث الثبوت أنه لكل نبي حوض لكل نبي حوض ولكن أكرم هذه الأحواض واحتنها وأتمها هو حوض محمد صلى الله عليه وسلم فنؤمن بهذا الحوض وهو غير الكوثر وهو غير الكوثر إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر ظن هذا الحوض هو غير الكوثر أننا نؤمن بهذا الحوض وأن النبي صلى الله عليه وسلم قائم على هذا الحوض وأنه اناسا يذادون عن هذا الحوض وأخبر أهل العلم العلم أن الذين يذادون عن الحوض إما المرتدون يتد على عقابهم وإما أهل البدع وإما أهل المعاصي هؤلاء يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وإما المنافقون فهؤلاء يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يمنعون منه قال والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار الصراط كما جاء في الحديث وإن كان موقوفا على أبي سعيد إلا إنه له حكم الرفع جاء في وصف هذا الصراط أنه ادق من الشعره واحد من السيف يمر عليه الناس وثبوتهم على الصراط بقدر ثبوت اقدامهم على الصراط في هذه الدنيا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ابن القيم بقدر ثبوت قدمك على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوت قدمك على الصراط في الاخره وهذا الصراط يمر عليه الناس فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كسرعة الريح ومنهم من يمر كأجاويد الخيل ومنهم من يمر يجري ومنهم من يمر يمشي ومنهم من يخدش وينجو فمخدوش الناجن ومخدوش مكردس في نار جهنم والعياذ بالله والصراط هذا جسر فوق جهنم من نجا وتعد هذا الصراط يذهب بعد ذلك إلى القنطرة ثم إلى الجنة ومن خدشه شوك السعدان الذي يكون على هذا الصراط ونجا فهذا سلم ولكن أصابه من الرعب الشيء العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يمرون على الصراط والانبياء على جنبتي الصراط ويقول ربي سلم سلم لأن الموقف مهول عظيم فمنهم مخدوش الناجن ومنهم مخدوش مكردس والعياذ بالله سواء كانوا من الكفار أو من المنافقين قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ألف يمرون على الصراط ينجو واحد كل ألف يمرون على الصراط ينجو واحد حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم الخوف لما استمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منا هذا الواحد من منا هذا الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكم الواحد ومن يأجوجهم يأجوج تسعمائة وتسع وتسعين وهذا يدل على أن يأجوجهم يأجوج أعدادهم إيش كبيرة جدا كثر كثر كثر قال ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين الشفاعه هي الوساطة شفع فلان لفلان يتوسط له في جلب خير او دفع شر هذه هذا معنى الشفاعه واحيان تكون الشفاعه بالخير واحيان تكون الشفاعه بالشر واحيانا يشفع لمن يستحق واحيانا يشفع لمن لا يستحق وهذا في حياتنا الدنيا اما في الاخره فالشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما يملك أحد أن يشفع حتى يؤذن له والشفاعة لا تقبل عند الله تبارك وتعالى إلا أن يكون راضيا عن اثنين عن الشافع وعن المشفوع له سبحانه إذن يأذن ويرضى لهذا الشافع ويرضى لذلك المشفوع أن يؤتى تلك الشفاعة اهل العلم يعبر بثلاثة شروط وبعضهم يعبر بشرطين فالذي يعبر بثلاثة شروط يقول الاذن والرضا عن الشفع والرضا للمشفوع له والذي يعبر بشرطين يقول الرضا والاذن الرضا والاذن الاذن بالشفاعه ثم الرضا يعني قبول هذه الشفاعه قبول هذه الشفاعه والشفاعه, والشفاعة تنقسم الى قسمين عند اهل العلم شفاعه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعه عامه له ولغيره أما ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم فهي ثلاث شفاعات ليست لأحد لي إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى وهي الشفاعة الأهل الموقف أن يحكم الله فيهم عندما يذهبون إلى آدم فيقول اشفع لنا عند ربك ويذهبون إلى نوح وإلى إبراهيم وموسى وعيسى وكل واحد منهم يقول لست لها لست لها وقد قدر الله تبارك وتعالى وكتب أنها لمحمد صلى الله عليه وسلم فلما يأتي الناس محمدا أن يقول أنا لها أنا لها فهذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم وهذه خاصة به الشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة بدخولها أي حتى إن أهل الجنة عندما يتجاوزون الصراط ثم يذهبون إلى القنطرة فيتجاوزون القنطرة يأتون إلى باب الجنة لا يفتح إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يفتح لهم الباب فعندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لهم ويدخون الجنة وهذه الشفاعة الثانية الشفاعة الثالثة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وإن كان ابو طالب مات كافرا. إلا إن الله تبارك وتعالى أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لصلة القراءة بينه وبين عمه ولنصرة عمه أبي طال للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه ووقوفه معه وصد المشركين لذلك الله تبارك وتعالى أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقبل شفاعته بعمه أبي طال في أن يخفف عنه العذاب لا أن يخرجه من النار ولكن يخفف عنه العذاب فهذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم تاتي بعد ذلك الشفاعات الأخرى للنبي محمد ولغيره من الأنبياء والملائكه والصالحين والشهداء وغيرهم فيشفع الأب لابنه والابن لأبيه والنبي لأمته وفي هناك شفاعة لأهل الكبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لأهل الكبار لكن هذه ليست خاصة بالنبي فالنبي يشفع لأهل الكبار والأنبياء يشفعون لأهل الكبار والملائكه يشفع, والملائك يشفع لأهل الكبار و. الناس بعضهم لبعض يشفع له الكبار كما جاء في الحل أن الشهيد يشفع لسبعين من أهله كل قد حكم عليه بالنار وهؤلاء الكبار لا شك فيشفع له الكبار ويشفع لمن حكم عليه بالنار ان لا يدخلها ويشفع لمن دخل الجنة أن ترتفع درجته والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم أي بالشفاعة يرفع الله الأباء للأبناء أو يلحق الأبناء بالأباء ولا يلحق الععلى بالأدنى وإنما يلحق الأدنى بالأعلى كرما منه وفضل وفضلا سبحانه وتعالى إلى أن يأتي يوم لا يبقى مؤمن إلا دخل الجنة سواء عذب في النار أو لم يعذب فيكون الناس بعد ذلك فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب, عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا اهل النار خلود ولا موت الجنة موجودة مخلوقة والنار موجودة مخلوقة وقد جاء في الحديث أن الله لما خلق الجنة طلب من جبريل أن يذهب إليها وينظر فدائب إليها و قال وبعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم خلق النار وقال اذهب يذهب وانظر فيها فنظر في قال والله لا يسمع بها أحدا فيدخلها أحد فيدخل فيدخلها ثم حفت الجنة بالمكارف وحفت النار بالشهوات ثم قيل له انظر فنظر في الجنة قال والله خشيت أن لا يدخلها أحد ونظر في النار والشهوات التي حولها قال خشيت أن لا يسلم منها أحد فالجنة إذا موجودة والنار إذا موجودة والله تبارك وتعالى يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية والجنة التي دخلها آدم هي الجنة التي تكون مستقر المؤمنين ولذلك عندما يسأل الناس آدم عليه الصلاة والسلام يقول اشفع لنا عند ربك قال وهل أخرجكم منها غيري انا لا دخلتكم من الجنة فالقصد أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، ولا تفنى الجنة وهي دار المؤمنين ولا تفنى النار وهي دار الكافرين، وإنما قال بعض أهل العلم بفناء جزء من النار، وذلك أنه قد ثبت أن الناس ثلاثة وقسم قسم يدخلون الجنة مباشرة وقسم يدخلون النار مباشرة، وهناك قسم آخر وهم أهل الكبائر من المؤمنين سواء كان من أهل كبر أو من أهل البدع. لكنهم في الجملة موحدون، فلا يعذبون. واختلف العلم هل يعذبون في النار التي يعذب بها الكافرون والمنافقون، أو يعذبون في نار أخرى؟ فمن قال إنهم يعذبون في نار غير النار التي يعذب بها الكافرون والمنافقون؟ يعني أخف من تلك النار؟ قال يعذبون فيها فترة ثم يدخلون الجنة، ثم بعد تغلق هذه النار. ختفنا هذه النار، وتبقى النار التي فيها. الكفار ومن قال من أهل العلم لا توجد إلا نار واحدة والنار دركات وهؤلاء يكونون في درك من النار غير الدرك الذي فيه الكفار أو المنافقون وإنهم بعد أن يعذبوا يدخون إلى الجنة وتبقى النار كما هي هذا القول الثاني أهل العلم والله أعلم القول الثاني أقرب لأنه لا دليل على وجود نارين وظهر أنها نار واحدة والعلم عند الله تبارك وتعالى ولكن الشاهدة الذي يجب عليه أن نؤمن بأن النار موجودة وأنها لا تفنى والجنة موجودة وأنها لا, والجنة موجودة وأنها لا تفنى وأن جماعة من المسلمين يدخلون النار ويعذبون فيها ولكن مصيرهم إلى النار ولا يخلد في النار مسلم لا يخلد في النار رجل يقول أشهد الله لا إله ورحمة الله وبركاته ما لم يكن منافقا لكن المسلم الموحد وإن ارتكب ما ارتكب من المعاصي ووقع ما وقع في البدع فإن مصيره إلى الجنة قال ومحمد محمد الرسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته ولا يدخل جنة ولا تدخل جنة امه إلا بعد دخول امته هذا اكرام من الله لهذا النبي الكريم صلوات الله سمعه أنه أول من يدخل جنة وأن أمته أول الأمم دخولا إلى الجنة قال هو صاحب اللواء الحمدي والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام قالوا أفضل أمتي أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبية فلا ينكره هنا كما ذكرنا فيما سبق أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إنما ذكره من حفظه وذكر علي ليس ليس موجودا في هذا الحديث والحديث موجود في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال كنا نقول والنبي حي أو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت وفي رواية عند الطبراني يقول وكان النبي يسمعنا وليس فيها ذكر علي رضي الله عنه وإنما ذكر علي جاء من أحاديث أخرى وبإجمع هذه الأمة أن علي رضي الله عنه أفضل الناس بعد هؤلاء الثلاثة وأما ذكره بنص الحديث هكذا حديث ابن عمر فليس فيه ذكر علي رضي الله عنهم أجمعين قال وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميته الثالث وجاء من طريق آخر أن ولده محمدا. قال له ولد علي بن أبي طالب قال له من خير الناس بعد رسول الله قال ابو بكر قال ثم أنت قال ثم عمر قال ثم أنت قال إنما أنا رجل من المسلمين فالقصد أن أبا بكر وعمر أفضل هذه الأمة باتفاق أهل العلم أن أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه أبو بكر ثم عمر واختلفوا في عثمان وعلي فبعض أهل العلم قدم عثمان وبعضهم قدم عليا وبعضهم سوا بينهما والاكثر على تقديم عثمان الاكثر على تقديم عثمان على علي والبعض قدم عليا والبعض توقف فيهما قالهما في درجة واحدة وإي الأمرين كان كلهم من أهل الجنة وكلهم من المقربين وكلهم من السابقين وكلهم مع محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين قال وروا ابو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين عن افضل من ابي بكر هذا لا يصح لا يثبت قال هو حق خلق الله بالخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فضله وسابقته وتقديم النبي له في الصلاه على جميع الصحابه رضي الله عنهم واجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على الضلاله قال ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد ابي بكر اليه ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له ثم علي لفضله وإجمع أهل عصره عليه هذا الترتيب هناك ترتيب بالفضل هناك ترتيب بالخلافة هناك ترتيب بالفضل أو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وسبحان الله جاء ترتيب الخلافة على ترتيب الفضل أو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي قال وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وهذا حديث العرباض وهو حديث صحيح قال والخلافة بعد ثلاثون سنة فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه بعض العلماء يذكر خلافة الحسن لقصرها والصحيح أن الثلاثين سنة تنتهي بخلافة الحسن وليس بخلافة علي ولو جئنا نحسبها لكانت كذلك وذلك أن عام الجماعة كان في ربيع الأول ومفات الرسول في ربيع الأول فهي 30 سنة بالتمام من وفاة النبي إلى مبايعة معاوية وتنازل الحسن فعندما يقول النبي خلافة النبوة 30 سنة فهي إلى خلافة الحسن بن علي وذلك أن خلافة ابي بكر سنتان وثلاثة أشهر وخلافة عمر عشر سنوات وثلاثة أشهر وخلافة عثمان اثنة عشرة سنة وخلافة علي أربع سنوات ستة أشهر وخلافة الحسن ستة أشهر فتتم بذلك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 في الجنة وكل من شهد له النبي بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة الشهالة بالجنة أو بالنار هذه متوقفة على الخبر نعم الأصل نقول المؤمنون مصيرهم إلى الجنة والكفار مصيرهم إلى النار هذا الأصل كما قال الله تبارك وعد الله الذين آمنوا وعن يصاد جنة هذا مقطوع به لكن أما أن يحدد فلان بعينه في الجنة فهذا أمر متوقف على الخبر على ما جاء من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فما أخبر الله به أنه من اهل الجنة كما قال الله تبارك وتعالى وضرب الله مثل الذين آمنوا مرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملها ونجي من القوم الظالمين ومرهم ابنة عمران التي أحصنت فارجة فهنا نص الله على أن هاتين مرأتين في الجنة فنشهد لهما بالجنة فمن شهد الله له بالجنة كما قال الرجل قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي فالقصد ان من شهد الله له انه من اهل الجنة نقول هو من اهل الجنة ومن شهد له الرسول انه في الجنة نقول هو من اهل الجنة كما شهد العشر وشهد لثابت وشهده لبلاله وشهده للمرأة التي كانت تقوم بالمس injust لل أم حرام وشهد لي امراته ابي ايوب عفوا وابي ايوب وشهد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وشهد لي فاطمه سيده صلى الله عليه وسلم وهكذا كل من شهد له النبي في الجنه نقول في الجنه ومن شهد له في النار كما شهد الله لابي لهب انه في النار او فرعون انه في النار او او النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جال انه فرعون هذه الامه او غير ذلك من شهد لهم النبي في النار نقولهم من النار قال ولا نجزم لاحد من اهل القبله بجنه ولا نار الا من جزم له الرسول لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء سعيد بن مسيب له كلمات طيبه يقول لو كنت شاهدا لرجل انه من اهل الجنه شهدت عبد الله بن عمر وبعض الناس الان يعني يشهدون لاناس ما هم حول عبد الله بن عمر فلان في الجنه وفلان في النار وهذا لا يجوز هذا من التالي على الله ان كان الإنسان لابد أن يتكلم فليقول نحسبه كذلك نحسب أن فلان من أهل الجنة نحسب أن فلان من أهل النار وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في أرضه فمن اثنيتم عليه خيرا كان من أهل الجنة ومن اثنيتم عليه شرا كان من أهل النار ولكنه مر الجنازه فأثني الناس عليها خيرا فقال النبي هو من أهل الجنة ومر الجنازه فأثني الناس عليها شرا فقال النبي هو من أهل النار هذا في الغالب فيما يظهر للناس انهم يثنون او يسيئون آآ على آآ للناس في كلامهم قال ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل يعني مطلق الذنوب هكذا من يفعل ذنبا يقول كافر لا يجوز هذا وانما هناك امور إذا فعل ثان يكون كافرا قد نص اهل العلم ان الكفر او الخروج من دين الله تبارك وتعالى يكون باربعه أشياء اما بالقول واما بالعمل طيب يعني إما أشياء قولية وإما أشياء فعلية وإما أشياء شكية وإما أشياء اعتقادية هذه الأشياء وكل واحدة من هذه الأربعة تحتها أمور كثيرة فمن القولية سب الله سب الرسول دعاء غير الله تبارك وتعالى وغير ذلك ومن العملية إهانة المصحف قتل النبي الاستهزاء بالدين هذه أشياء عملية، من الأشياء الاعتقادية أن يعتقد كذب الأنبياء، أن يعتقد عدم وجود الجنة وعدم وجود النار، أشياء الشكية أن يشك بوجود الله، أن يشك بصدق النبي وهكذا، هذه كلها كل واحدة من هذه الاربعه تدخل تحت أشياء كثيرة. قال ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان او فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. إن هذا الأصل انه الطاعه لولي الامر برا كان او لكن لا يطاع في المعطيه لا يطاع الا في طاعه الله تبارك وتعالى او شيء ليس فيه معصيه يعني الان الامام الذي هو الحاكم اما ان يامرك بطاعه الله فيطاع طاعته واجبا لانها طاعه لله تبارك وتعالى وإما ان يامرك بمعصية فلا طاعه له في حال المعصيه وإما ان يامرك بشيء لا هو طاعه لله ولا هو معصيه لله فهنا تجب طاعته اذا امرك بشيء لا هو طاع الله ولا هو عصي هو من امور الدنيا هنا تجب طاعته بقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والاولي الامر منكم فامر بطاعه صحيح لم يجعلها فطاعه الله وطاعة الرسول ان قل الله فجعلها طاعه خاصه اطيعوا الرسول جعلها ولم يقل اطيعوا اولي الامر وانما قال واولي الامر لماذا لان طاعه الله معصومه طاعه الرسول معصومه طاعه ولي الامر قد لا تكون خيرا قد تكون فيه شر لانهم قد يامرونا بالباطل وقد يامرونا بالشر وقد قد بالكفر اما الرسول لا يمكن يامر بالكفر والله لا يامر بالكفر ابدا فاذا جعل طاعه الله تبارك وتعالى طاعه مستقله اطيع الله وجعل طاعه الرسول طاعة مستقله واطيع الرسول اما ولي الامر فلم يجعل طاعته مستقله لم يقل واطيعوا الامر انما قال واولي فصارت طاعتهم تبعا لطاعه الله ورسوله فذاك جاء بعدها قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله لم يقل إلى أولي الأمر وذلك أن اولي الأمر قد لا يكون معصومين بل لا يكون معصومين اصلا. وهذا فيه رد على الشيعة في هذه المسألة عندما يقولون ان أولي الأمر هنا المعصومون نقول لماذا لم يقل أطيعوا للأمر ولماذا لم يأمن بالرد إليهم إذا كانوا هم المقصودين في هذه الآية ولا شك أن هذا ضرب من الكذب قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الايمان الكفه عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثن الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار ضواب داود هذا الحديث سناده ضعيف لكن المعاني التي فيه كلها صحيحة لكن كون ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت قال ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم وذكر محاسنهم والترحم, والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون يعني هذا الواجب عليك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفير حماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه هنا في قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن السنة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الولاء والبراء يعني نتولاهم ونبرأ من أعدائهم ومحبتهم أن نحبهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم شوف والكف عن ذكر مساوئهم يعني لهم مساوئ نعم بشرهم غير معصومين النبي هو المعصوم صلى الله عليه وسلم أما أصحابه غير معصومين كما أن لهم حسنات لهم أخطاء وهذا أمر طبيعي جدا في الإنسان أنه كما لو حسنات له أخطاء ولكن عندما ينظر الإنسان في مقدار حسناتهم ومقدار سيئاتهم لا يجدها شيئا أبدا ولذلك كفوا عما وقع عندهم من الاخطار رضي الله عنهم وارضاهم ولا نذكرهم الا بخير ونكل امرهم الى الله تبارك وتعالى ونترحم عليهم ونقول كما قال الله تبارك وتعالى انظروا ماذا قال الله تبارك وتعالى لما ذكر الله تبارك وتعالى الفيء قال ما افاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن ثم قال الله تبارك وتعالى في تحديدي هذا الفيء لمن يذهب قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذا القسم الأول الذين يستحقون الفيء قال والذين, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وميوق شحنستف وعلاك هم المفلحون هذا القسم الثاني وهم الأنصار جاء القسم الثالث قال والذين جاءوا من بعدهم من الذين جاءوا من بعدهم نحن ومن سبقنا ومن يلحقنا قال والذين جاءوا من بعدهم ماذا أمرهم الله أن يقولوا قولا ما هو قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم فبين الله تبارك وتعالى واجب على الذين يتنا من بعد مهاكدة يجب عليه أن نلتزم ما أمر الله تبارك وتعالى به قال ومن السنة الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي براها الله في كتابه زوج النبي في الدنيا والآخرة فمن قذف بما براها الله منه فقد كفر بالله العظيم اتفق أهل العلم. على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في الجنة كما قال الله تبارك وتعالى وأزواجه أمهاتهم وشهد عمار بن ياسر لها في الجنة فقال أشهد أنها في الجنة فأم المنعاشة في الجنة وخديجة في الجنة وصفيه في الجنة وأم حبيبة وام سلمة وهكذا أزواج النبي أمهاتنا كلهن في الجنة فما فكما كنا رفيقات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا فهن رفيقاته في الجنه بل ان ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى يقول امهات المؤمنين افضل من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي لماذا يقول لانهن في درجه النبي في الجنه فدرجتهن اعلى في الجنه لانه مع لانهن مع النبي صلى الله عليه وسلم فهن افضل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الباقين هذا راي ابن حزمين خالف وجه ماهي العلم العلم فقالوا أفضل أصحابنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على كل حال المهم أنهم في الجنة ولكن الخلاف الذي وقع بين أهل العلم من أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اتفق أهل العلم على أن أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة ولكن اختلفوا ايهما أفضل من الأخرى وهذا الخلاف لا ينبني عليه شيء المهم أن نؤمن أنهن في الجنة وأن عائشة وخديجة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بينهما والفرق يسير ولكن الله والله العالم خديجة أفضل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عائشة السلام من جبريل بينما بلغ خديه السلام من الله سبحانه وتعالى وقال إن الله يبلغك السلام لكن عائشة قالها إن جبريل يبلغك السلام فقالوا التي يبلغها الله سأفضل من التي يبلغها جبريل السلام على كل حال مسألة هذه ليس يترتب عليها كبير علم قال فمن قذفها بما براها الله منه فقد كفر بالله العظيم هذا من اهل المسلمين ان من اتهم عائشه بالزنا فهو كافر لانه مكذب لله تبارك وتعالى واختلف اهل العلم في من قذف غيرها من امهات المؤمنين هل هو أيضا كافر الذي عليه الجمهور كذلك انه كافر بل من قذف زوجة نبي فهو كافر سواء كل النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجة نوح أو زوجة إبراهيم أو نوح أو, أو عيسى أو موسى عيسى تزوجوا لنا عيسى تزوج المشهر لم يتزوج طيب من قذف زوجة نبي فهو كافر قالوا معاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله خص معاوية هنا لأنه كما قال الإمام أحمد معاوية قنطره من تجاوزها وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قاتل عليا فبعض الناس قد يحمل عليه شيئا فإذا خص معاوية هنا بالذكر وإلا ليس معاوية خال المؤمنين فقط عبد الله بن عمر خال المؤمنين كل من كان ل لأحدى زوجات النبي وسلم فهو خال المؤمنين لأن, لأن أخته أم المؤمنين فهو خال المؤمنين وإنما خص معاوية للرد على من تكلم فيه رضي الله عنهم أجمعين قالوا من السنة السمع الطاع لائمه المسلمين ومراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يامروا بمعصيه فانه لا طاعه لاحد في معصيه الله قالوا ومن ولي الخلافه واجتمع عليه الناس ورضوا به او غلبهم بسيف حتى صار الخليفه وسمي امير المؤمنين وجبت الطاع وحرمه المخالفه والخروج عليه وشق عصا المسلمين محرم اذا لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم طالما انه مسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من جور الامراء قالوا افلن ننابذهم بالسيف قال لا ما اقام فيكم الصلاه طالما انه يصلي اذا هو مسلم اذا لا يجوز الخروج عليه هذا الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجب السمعطه سواء جاءته الخلافه بالوراثه او جاءته الخلافه بالشوره او جاءته الخلافه راثه من سبق سواء وراثه ذريه او وراثه نص نص عليه أو جاءت الخلافة بالشورى واختيار المسلمين لا أو جاءت الخلافة بالغلبة وكل هذا وقع فمن وجبت له الطاعة بالنص عليه ما وقع من ابي بكر وعمر وما وقع بعد ذلك في خلاف بني أمي خلاف بني العباس كل واحد ينص على الذي بعده وأما ما كانت الخلافة بالشورى ما وقع لعثمان وما وقع لعلي؟ واختلف في أبي بكر هل وقعت له بالنص أو بالشورى؟ وما وقعت خلاف له بالسيف؟ ما وقعت في خلاف بني عباس لما خرجوا على بني أمية وأخذوا الحكم بالقوة وجبت الطاعه لهم لأن أعلم ان خرجوا بالقوة نخرج عليهم بالقوة ما تنتهي وإذا حفظ دماء المسلمين أمر متقرر في هذه الشريعه السمحه التي جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها فالقصد إذن أن الخليفة أو الحاكم سواء وصل بالنص أو وصل بالشوره أو وصل بالسيف تجب له الطاعة قالوا من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب مبتدعة والإصغاو إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة وكل متسمن بعيد الإسلام والسنة مبتدع كالرافضه والجهمية والخوارج والقدرية والمرجية والمعتزله والكل والكرامية والكلابية ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها فالقصد إذن أن هجر اهل البدع هذه سنة الماضية وهي هجر مبتدع ولكن الهجر لا بد أن يعلم والهجر ليس خاصة من المبتدع الهجر حتى لأصحاب المعاصي كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مالك ومن معه الهجر علاج الهجر دواء فإذا غلب على الظن أن هذا الدواء ينفع مع هذا الإنسان استخدم كما نستخدم الدواء وإذا ظن أن هذا الدواء لا يصلح مع هذا الإنسان لم يستخدم فلو رأينا انسان مبتدعا لكنه سهل ممكن أن يقبل ممكن أن ندعوه ممكن أن نهديه فلا نهجره بل نقرب منه ونناديه ونناديه وكذا حتى يستقيم وكذاك صاحب المعصية وإنما يهجر الذي نشعر أنه لا نفع فيه ولا فائدة وأنه قد يئسنا منه يهجر تأديبا له تحذيرا لغيره قالوا ترك النظر في كتاب في كتب المبتدعه لأن إذا دخلت الشبهه إلى القلب صعب بعد ذلك أن تخرج نعم ثم ذكر أصناف المبتدعه وهذه التي كانت في زمانه فإذا كان في زماننا أو بعد زماننا أيضا يدخل في هذا فكل مخالف للكتاب والسنة فهو مبتدع قال وأما بالنسبة إلى إمام أو وأما بالنسبة إلى إمام يعني إنسان ينتسب إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع يقصد الطوائف اللي هي اشتهرت الحنابلة المالكية الأحناف الشافعية قال فليس بمذموم فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة هذا الاختلاف الذي يكون في الفقه في مسائل الفقه بين علماء أهل السنة هذا الاختلاف غير مذموم وإن كان الاجتماع أفضل وللقل واجتماعهم حجة قاطعة وهو أفضل لكن كونه مختلف ونفع الله بهذا الاختلاف من حيث أنه كثر الاجتهاد وكثر النظر وكثر البحث واستنباط المثال وغير ذلك من الأمور أما أن الاختلاف مطلوب لذاته فهذا لا غير مطلوب لذاته وكلما كان الناس مجتمعين كلما كان هذا أفضل تبقى قضية وهو قوله أما بالنسبة إلى إيمان في فروع الدين قضية فروع الدين وصول الدين هذه المثال فيها نظر لأهل العلم بعضهم يقول لا ينبغي أن نقول أصول وفروع الدين كله أصول أو يقولون لب وقشر الدين كله لب بعض العلم عبر عنها بالعملية والعلمية تفريق بين العلمية والعملية وهذا لعله أحسن وهذا كان تفريق شيخنا رحمه الله تعالى كان يرى تقال العلمية والعملية بدل أصول وفروع أو قشور ولب لأن من ما الذي يسمونه الفروع اربعه أركام من أركان الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وإنه محمد رسوله إقام الصلاة وإتائز ذكا وصمر وضحج البيت هذه الأربعة كلها يسمونها فروع كيف فروع وهي أركان الإسلام فإذاك لو عبر عن هذا بالقول قولية وعملية أو علمية وعملية عفوا يكون أولى واحرا. ثم ختم المؤلف رحمه الله بقوله نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلن من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة واحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين وهذا آخر المعتقد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بزاكم الله خير ونفع بكم طيب هذه الأسئلة لا حد يرسل شيئا شباب طيب يقول قال ابن قدامة والميزان له كفتان ولسان ما معنى اللسان هو العمود هذا اللي بين الكفتين العمود هذا يقال له لسان والميزان يقول لماذا احتج آدم عليه السلام بالقدر لما سأله موسى عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى الاحتجاج بالقدر يجوز بعد. الوقوع في المعصية لكن أثناء الوقوع المعصية أو أو للوقوع في المعصية لا يجب احتجاج بالقدر يعني الإنسان لو وقع في المعصية وأنت احتج بالقدر ما في مشكلة قدر الله علي وأسأل الله أن يغفر لي ما في مشكلة لكن لا يجوز لك أنت ما زلت في المعصي تقول قدر الله علي أو ستجه بالمعصي تقول قدر الله علي هذا لا يجوز أما الاحتجاج بالقدر على الوقوع الماضي فهذا لا بأس به وجائز نعم يقول ما معنى القديم هل وسم أو صفة القديم لا هو اسم ولا صفة القديم اخبار عن الله يخبر عنه بأنه قديم سبحانه وتعالى يخبر عنه بأنه قديم. لا يقال اسم لا يقال صفه ما هي القنطرة القنطرة جسر قبل دخول الجنة في هذا الجسر قول الله تبارك ونزعنا ما في قلوبهم من غل هنا يتقاص المسلمون بعضهم من بعض أهل الجنة نفسهم قد يكون اثنان سيدخل الجنة لكن واحد مقع منه ظلم لأخي او خطا عليه او اغتاب أو كذا هنا يقتص بين المسلمين يعني ما يدخل الجنة لسام صفة ان شاء الله نجعلنا وياكم من أهلها يقول هل ورد عن شيخ الإسلام أنه قال قاتلوهم فإن الله ناصركم أو قال فإن الله كتب في اللوح المحفوظ ناصر عبد نعم قريب من هذا الشيخ سامتينية في المعركة قال والله إنكم لمنصورون أو إن لنلكتفل انكم منصورون قالوا قل ان شاء الله قال والله انكم المنصورون قالوا قل ان شاء الله قال والله انكم المنصورون قالوا قل ان شاء الله قال ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا يعني هذه اخذها شخصان من باب يعني الثقه بالله تبارك وتعالى وان الله تبارك وقوينا جندنا لهم الغالبون. فاخذ من هذه اننا لننصر رسلنا والذين فان اخذ من هذه ان الله ينصر من نصر الله فإن الله ينصرهم. وهذه قريب منها ما وقع لشيخ سمتيني رحمه الله تعالى لما وقع بينه وبين الدجاجلة البطائحية من الرفاعية في زمنه أنهم كانوا يدخلون في النار ويقوموا ما النار من الصوفية وغيرهم ثم تحداهم الشيخ سمتيني عند الحاكم في ذلك الوقت فأتى برئيسهم فقال له هذا السراج قلت يا صغير فيه نار مشتعلة قليلة قال أدخل إصبعك وادخل إصبعي ولعنه الله على من أحرق الله إصبعه فتردد الرجل قال ما لك أدخل إصبعك أنت تدخل في النار العظيم أدخل إصبعك هنا في النار الصغيره هذه فامتنع الرجل قال إنما يروج عمل على العوام وليس عليك أنت وأمتالك يقول شيخ سنة فقيل لابن تيمية وقيل لبعض أهل هل كان ابن تيمية قال نعم سيفعل ولن يحترق إصبعه لأن الله سينصر الدين سبحانه وتعالى فالإنسان إذا كان ناصرا لدين الله تبارك وتعالى فإن الله ينصر لابد الإنسان تكون عنده ثقة بالله تبارك وتعالى أضرب لكم مثالا آخر على حساب لسيلة ذكر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه القصة في إسنادها كانت لكنها مشهورة جدا وتناقلها أهل العلم ذكر عن خالد بن الوليد لما دخل بلاد فارس جاءه أحد فقال إن الناس خائفون قال مما قال يقولون إنهم يضعون السمة للناس في طعامهم وشرابهم الناس خائفون من الأكل والشرب خائفهم من أهل فارس فقال ائتوني بسمهم هاتوا السم فأتوا بالسم فأعطوا خالهم فأخذ السم ثم قال بسم الله وشرب فلم يضره شيئا واذكر أني سألت شيخنا الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى عن هذه المسألة قلت هذا ليس في القاء باليد قال أبدا ليس في قلت لماذا قال لأن القضية قضية عقيدة خان وليد أراد أن يثبت للناس قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولا تخافوا من هذا السم ولا توسوسوا وإن هؤلاء لن يضروكم إلا بشيء قد كتبه الله عليكم رفعة الأقلام وجثة الصحف والأمر قدر وما كتبه الله يكون وما لم يكتبه لن يكون فشربه ليقنع الناس أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فالله تبارك اعطاه على حسن نيتي فما جعله يضره والله أعلم يقول ما رأيك في من يقول يجب أن تشنع على ولي الأمر ولا تتركه على ضلاله نعم هذا قول الخوارج الخوارج هذا قولهم انه يجب التشنيع على ولي الأمر يجب الخروج عليه يجب قتاله هذا قول الخوارج وأما أهل السنة أبدا لا يقولون مثل هذا الكلام الباطل وإنما ينصحون لولي الأمر بل وينصحون له سرا. وليس على امام الناس يقول البعض عندما يقرأ القرآن إذا مر بلفظ الجلال قال سبحانه سبحانه وإذا مر بالرسول قال صلى الله عليه وسلم كل ذلك أثناء القرآن من الحكم لا باس ما في بس إلا إذا كنت في الصلاة يعني الجهرية أو كذا أو خلف الإمام فأمسك عن هذه لكن ما فيها بس ابدا طيب هذا يعني معناه أنت عايش مع القرآن و يعني واذا مريت في رحمه بعد سأل الله من فضله واذا مريت في عذاب تعود من الله منها ما في بس طيب هذا هل الذي لا يجيب عن الاسئله الثلاث في القبر لا يدخل الجنه هي قضيه توفيق يعني المسلم يوفق عن هذه الاسئله هذه فتنه القبر عندما نقول اللهم انعمتك من عذاب القبر فتنه القبر هذه فتنه القبر وهي ثلاثه اسئله من ربك ما دينك ما هذا الرجل اللي فيكم المسلم يوفق يقول ربي الله ديني الاسلام رجوي بعثه محمد صلى الله عليه وسلم الكافر والمنافق لا يوفق يقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون قولا فقلته فلا شك ان المؤمن سيوفق والكافر سيخذل ولن يقول لكن لا يجيب يعني الشخص لا يجيب يعني ما يجاوب ولا ما يعرف ما اظن في واحد ما يجاوب يقول <تصفيق> لي ما يعرف ما يعرف هذا لا شك هو الكافر والمنافق هناك بعض الاعمال شهد النبي صلى الله عليه وسلم صحيحه بالجنه نشهد لصاحب الجنه كاعمال لكن كشخص لا نشهد أي سنة من النساء أعطونيها قبل تقول عقيدتنا في الصفات إقرار وإمرار وإثبات كيف توصل علماء السلف لهذا المنهج من استنباط من الكتاب والسنة استنبطوه من الكتاب والسنة وما جرى عليه عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول لم يتضح عندي كيف أفرق بين اسم والصفه هذه ليست عندك فقط يعني لو صح الحديث إن لله تسعة وتسعين من احصاها دخل الجنة هذا في البخاري جاء عند الترمذي احصاء هذه الاسماء فلو صح هذا الحديث لا انتهى الأمر لكن هذا الحديث ضعيف لتحديد هذه الاسماء فبقيت قضية الاسماء يعني معرفة الأثماء والفصل بينها وبين الصفات التقديرية على اجتهاد العلماء فقالوا ما جاء في القرآن نصا بتسميه الله به مثل هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ادعو الله او ادعو الرحمن هو الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم هذه نصوص على ان هذه ايش اسماء لله تبارك وتعالى طيب فهذه اسماء صريحه بعض العلم يرى ان ما يعني سمي الله به او ذكر عن الله مثل ان الله حي ستير مثلا يقول هذا وصف وليس هذه مسألة اجتهادية بعض اهل العلم يجعل كل الصفات أسماء كابن العربي مثلا رحمه الله تعالى لما عدد أسماء الله تبارك وتوصل بها إلى ثلاثمائة وبضعة عشر وأخذها من الصفات وبعضهم أنقص وزاد تبقى المساله اجتهادية في معرفة هل هذا اسم أو صفة لله تبارك وتعالى هل الانسان مسير أو مخير طويلة هذه لكن باختصار الإنسان لا يحاسب, إلا على ما هو مخير فيه. لا يحاسب إلا على ما هو مخير فيه فمسير في الأعمال لا إرادية مثل دقات القلب، المرض، الجوع، العطش هذه أشياء مسير فيها الإنسان لا يملك فيها شيئا ولا يحاسبك الله إلا على ما كنت مخيرا فيه فالاصل في الإنسان فيما يأمره الله وينها مخير أما باقي الأمور كما يصيبه من القدر هذه أشياء مسير فيها لكن الحساب كله على التخيير وليس على التسيير الحلو والمر وقت الإصابة والخير والشر وقت النقط يعني الحلو والمر يعني وقت الإصابة به أما الخير والشر نتيجة النتيجة النهائية أنه النهاية هل هو خير او شر هو العاقبة يقال له خير أو شر يقول كيف يكتب لي رزقي وأنا في بطن أمي وقد رفعت الأقلام وجفت الصحف الملك يكتب هذا الرزق يكتب وأنت في بطونك ما ما ست... ما سيرزقك الله مكتوب لذلك الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم خشيتين لا ولا تقتلوا أولادكم خشيتين لا نحن نرزقهم وإياكم فرزقهم مكتوب في الآية الأخرى وأن وأن ت الآية الأخرى قل تعالوا أكل عليكم ما حرم ربكم عليك الا تشركوا بي شيء وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إن نحن نرزقكم وإياهم فالقصد هنا أن رزقهم مكتوب فلا تتحير ولا تتردد في قضية الرزق فأنت كذلك رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك ماذا سترزق وماذا ستعمل وشقي أو سعيد وكم ستعيش كل هذه الأشياء مكتوبة وأنت في بطن أمك كيف كتب الله أثار بأمره للملكين أو الملك دائما نقرأ في القرآن جزاء بما كنتم تعملون جزاء بما كنتم تكسبون ما الفرق ما فرق, لا فرق العمل هو الكسب العمل هو الكسب يقول ذكرت في الدرس السابق أن كل مسلم مؤمن بحديث المرأة الذي ضربها الصحابي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل كل مسلم مؤمن؟ نعم نقول كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم ولكن يقول أهل العلم هاتان الكلمتان إذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت اجتمعتا فنقول كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم هذا هو الاصل مثل ما نقول كل فقير مسكين وكل مسكين فقير لكن إذا ذكرتا معا فالإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام كما جاء جبريل النبي ما الإسلام قال أن تشهد قال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه بورس فيه درجة أعلى يقول الإسلام درجة كبيرة الإيمان درجة اخص الاحسان درجة أخص إنسان يكون مسلما فاذا ترقى يكون امون ترقى صار محسنا وهكذا قالت العرب امننا قل لم تكن لكن قولوا اسلمنا تلقى تبارك وتعالى لوط فاخرجنا من كان فيها من المؤمن فموجدنا في غير بيتين من المسلم ففرق بين المسلم والمؤمن فالقصد أن المسلم إذا أطلق فهو يراد به المؤمن والمؤمن اذا اطلق يراد به المسلم مثل الفقير والمسكين لما نقول مثلا اعطي عشرة من الفقراء صدق على 10 فقراء اتى فقير عطى أطفق مسكين ماكو ما مشكله او اعطي 10 من المساكين مسكين فقير مهم لكن لما اقول عط خمسة المساكين وخمسة 5 للفقراء هنا فرقت بين المسكين والفقير فالفقير الذي لا يملك شيء والمسكين الذي يملك شيء ولكن لا يكفيه يقول ما تقرب الي عبدي بفعل اداء ما افترضت عليه احب الي ما افترضت عليه ان ما في أداء طيب ولازال عبد يتقرب الي الى اخر الحديث ثم قال وما ترددت عن شيء نفعت تردد عن قرض التردد التردد هنا كما قال الله تبارك وتعالى يكره الموت اكره مساسا الانسان قد يتردد احيانا وهو لا يعرف العاقبه وهذا لا يكون لله لان الله يعرف العواقب ولكن احيانا الانسان يتردد عارف العاقبه لكن متردد لانه سيصيبه بعض الشر مثل شرب الدواء الانسان متردد يشرب الدواء لكن يد شرب الدواء سيكون سببا بالشفاء فتردده ليس لأنه لا يعرف العاقبة لكن تردد لأنه في هم الدواء فيه مرارة فهو متردد يعني أشرب أو ما أشرب للمراره التي فيه فالله تبارك وتعالى يجي أن العاقبه للعبد هذا خير لكن التردد ما يبي أيضا يصيب هذا العبد بأذى لانه سيبكي أهله وكذا ما يبيهم يخون سبحانه وتعالى فهذا التردد ليش؟ لما سيحصل لهم من الإذاء اليسير لقبض هذه النفس فليس التردد لعدم معرفة العاقبة من يقول إن الله في كل مكان يستدل بقول الله تبارك وهو الله في السماوات وفي الأرض لا هو الله في السماوات وفي الأرض مقصود بها إله الله بمعنى مألوها أي معبود أي معبود في السماوات وفي الأرض المقصود انه يعني موجود في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى وهذا الذي قلناه قبل يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ف파�ابتغاء تأويل يأترى جميع الآيات تقول امنتم من في السماء ويرافعك الي وإليه يصعدوا الكلم الطيب يترك كل هذه لا إلى هذه الآلة ويأخذوا بها يقول هل النار في أسفل سافلين أم هي في عليين أنت المهم لا تدخلها ومالك شغل فيها ويني يعني الله يعني هذه الأمور حقيقة أمور غيبية الإنسان يسأل عن هذه الأشياء يعني وإذاك لما جاء رجل إلى عمر قال جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال فأين النار اذا كانت الجنه عرضه السماوات والارض فأين النار قال فأين الليل اذا جاء النهار اين الليله كما ان النهار موجود اذا جاء الليل لكنك انت لا ترى كما الجنة الجنه عرضه النار موجوده لكنك انت ما تذوي واضح فالقصد اذا الانسان يؤمن بهذه الاشياء ويكف عن البحث الدقيق هذا ايهما حبي الله اكثر الجهاد في سبيل الله ام اكثر ابتغاء العفه والزواج ام ابتغاء العفه والزواج والله كلاهما محبوب إلى الله تبارك وتعالى زين وافعل ما يصلحك وكلاهما خير ما حكم من بأسماء بهذا العبد الجليل العبد القادر العبد الهادي لا يجوز لكن هذا يصير شنو هذا المشكلة يعني هذه الأسماء طيب يعني المقصود بها آل عبد القادر هي هي آل عبد الجليل هذه سهله المشكلة العبد الله ها العبد الله يعني غثيثه اي نعم وانما هي آل عبد الله هي قالوا عبد الله هذا معناها صحيح قالوا عبد الله لكن تساهل الناس يطقونها ايش العبد الله لكن هي لا هي آل عبد الله آل عبد الجليل آل عبد القادر آل كذا وهكذا لكن ثاني يحاول كذا ما يقدر يعني بعد لكن الانسان ما يقصد طبعا هذا يقول هل المنافق والمبتدع مخلدون في النار اما المنافق نعم اما المبتدع فلا إذا لم تكن بدعة الكفرية قال تعالى إني متوفيك ما معناها قال متوفيك أي مميتك هذا قول لبعض أهل العلم وجمهور العلماء متوفيك أي قابضك وليس المقصود مثل توفي الدين مثل توفي الدين توفي الدين يعني اخذته ديني وهذا الذي عليه الأكثر هل تم تحديد ما هو دورة العلام نعتمين أجب إلى الآن, إلى الآن. ينتظرون الجواب من الشيخ رحمه الله تعالى اوه أنا دور قاعد اطلع سبعه هذه بعض تجليس هل يقال ان الله تعالى خلق شر شريرا براء صابر وعاصي هل هذا كلام صحيح والله ماني عارف اقراها اذا قدرت تقراها علمني اياها يقول شيخ ما هو الفرق بين الواجب والفرض لا فرق بين الواجب والفرض عند الجمهور بعض اهل يفرقون يقول الفرض يعني اهم من الواجب ولكن عند جمهور العلماء لا فرق يعني يقول هل يجوز زواج السر لا ما يجوز زواج السر زواج السر لا يجوز زواج اعلن النكاح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما شروط هذا الزواج ما يصحصح شلون شروط هذا الزواج ما يجوز يقول أطفال اليهود والنصارى ما مصيرهم الذي عليه جماهير أهل العلم أن أطفال اليهود والمشركين اطفال كفار بشكل عام في الجنة لأن كل مولود يولد على الفطرة هل هناك درس بعد نمعة الاعتقاد ان شاء الله نعلن عنه في وقته انت له يقول ما الفرق بين الإرادة القدرية والشرعية الإرادة القدرية تقع ولا بد الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع الإرادة القدرية تكون يعني فيما يحب الله وما لا يحب الاراده الشرعيه ما تكون الا فيما يحب الله تبارك وتعالى ما معنى أن الشر يكون في مفعولات الله وليس في افعاله يعني المفعولات يعني فيما تراه انت انه شر لك طيب لكن فعله هو شر فعله خير دائما سبحانه وتعالى هل هناك خلاف بين اهل السنه في ايهما افضل عائشه ام نعم في فرق في قول نعم انه عائشه افضل او فاطمه افضل ألا ترى أن الطرح العقائدي يفتقر للتجديد ومواكبة الفرق والطوائف الحديثة والموجودة الآن كالصوفية والإلحاد والشيعة بدأ من طوائف المندثرة كالجمهور والمعتزلة؟ أو إحنا مو قاعد نرجع حقا نسعى الآن؟ ما ما أظن به هذا الكتاب ذكرنا الردود هنا فقط تأصيل عقيدة أهل السنة فقط وهذا أمر واجب في كل وقت أما الردود على هذه الفرق فقول قولنا الجهمية والمعتزلة اندثرت غير صحيح ما زالوا موجودين ترى لكن تسموا بأسماء أخرى كل الشيعة الان بلا استثناء معتزلة في العقل الخوارج كلهم معتزلة في الأسماء والصفات من يقول اندثروا هؤلاء العقلانيون حاليا كلهم تغيير معتزلة في الأسماء والصفات من يقول اندثروا هؤلاء ما هو صحيح هذا الكلام أزين هل هناك فرق بين معنى القضاء والقدر القضاء والقدر شيء واحد القضاء والقدر شيء واحد وبعضهم يقول القدر ما كتبه الله والقضاء ما أوقعه لكن ما في دليل على هذا يقول عندما عرج بالنبي سمع صريف الأقلام فكيف نوفق بين هذا وبين أن الله كتب كل شيء على الخلق هناك أشياء كتبت وانتأث في أشياء ما زالت تكتب أمور أخرى تكتب غير التي كتبت يعني التي كتبت الأقدار لكن في أشياء تكتب كما قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى إذا قلت نجلس والرزق يأتيني فهذا تواكل وما كان الله ليأمرك به يا إخوان احنا ما قلنا تواكله ولا قلنا نجلسه نحن نقول الرزق يأتيك طالما ان الله كتبه لك لكن هذه معصية قلنا يجب على الإنسان لا بد أن نفرق بين القدر والشرع نقول شرعا يجب عليك أن تسعى لكن قدرا سيأتيك رزقك لو ما سعي. هذا الفرق لا بد أن نفرق بين الشرع والقدر نقول قدر نعم رزقك يأتي كلما اشتغلت اعطيكم مثالا هذا واحد آآ ذهب الى السوق ومعاه يعني بضاعة من البادية ومن البادية مع بضاعة بادية البادية بضاعتهم ثم اقطوا حليب وفرو هل الشيء اللي عندهم فجاء يبيعه باعه ويشتري منها البلد تمر وحنطة وشعير وما يحتاجه هو في مكانه فهذا الرجل مسكين على نياته فلما جاء شرع حمل على البعير البعير له خرجين ولا لا جنبتين فجنب الجانب اجعل فيه الطعام طبعا البعير ما ندري ايش يصير ايش سحكيه ها يصير اشياء على جنب فجعل في الجنب الثاني رمل رمل طاب حط تراب وجاء توازن وقاي يمشي بس تفس البعير شايل فجاء واحد قال ما شاء الله شايل انت ما شاء الله بعير مو شو مود معك كان العيتا قال هذا لأكل وهذا تراب كان وين رايح انت كان رايح البر كان واحد يودي تراب حق البر ولش تراب كان عشان اوازن قال الله يهديك قوم يفك الخيط من هذا الخرج وكتلة طراب. هذا شو تسوي أنت أنا عاجز وأنا جالس وش أسوي؟ ويأخذ لك ويوزنه. حط نص حصه ونص حصه. وهذه طالج. قال الحين انتركب بعد. يشيل قال عجيب. تعرف شو أش قال شد ذكى ما شاء الله. ذكي انت ذكي من سهل. قال ما في ذكى مسألة بسيطة. قال لا والله انت ذكي انت ما فكرت فيها انا قال لا سهله واضحه وكذا جلال ما انت سهل قال, قال بس سؤال تعال تفضل لو عندك من الحلال اللي انت على هذه هالذكاء هذا اكيد انت ما شاء الله يعني عندك خير لو عندك من الحلال قال والله ما عندي قال لا قول الصدق والله ما انت مرات تتعشى ومرات تنام جوعان كان معقول كل هذه هالذكاء وتنام جوعان قال لي جلال انا حلالي لو قفت عند ول ما شفت له من كثره حلال عندي خير لا قلت عنده ولا ما تشوفت له قال الله يرزقك قال لا ما قلتي عشان تقول الله يرزقني قال لا قال رب محله قال قال العقل لو ينفع يفهم شان العقل خلني على خبالي وماشي زين مبارك لي الله سبحانه فالقصد يعني هي مو قضية ذكاء وكالأرزاق مكتوبة ما يقضي ذكاء وشط فطانة وكذا شطارة وكله أبدا مارز مكتوبة الأرزاق رزقه يقول هل طاعت ولي الأمر تنبني عليها الأحكام الخمسة من واجب ومستحب مكروه محرم ماشي لا بس تدخل فالله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.